يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 والمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا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 فمن الضطر في مخنصة النغير متجالف لإثم فَإِنَّ الله غفور رحيم يسألونك ماذا أُحِلَّ لهم قل أُحِلَّ لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَالْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهم اجورهم محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متقربين اقدا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 تَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسْحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ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 وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءً بِالْحِصْتِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءٌ قَوْمٌ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يمدوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكثرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم, ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار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 يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارا أخذنا ميثاقهم فنسوا حرا مما ذكروا به فأغرينا بينهم بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم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 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله ومن اتبع لضواله سبل السلام ويخرجهم من الغلمات إلى النور بإذنه ويهديهم, ويهديهم إلى صراط مستقيم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 وَإِلَّا قَالَ مُوسَى لقَوْمِهِ يَا قَوْمِ الْكُرُونِ نِعْمَةٌ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُم مَنْبِيًا وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَأَتَاكُمْ وَأَتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ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 لئن بثدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني نريد ان تنبو ابي اسمي فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين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 قال يا O day of the مثل هذا الغراب forced to be like من النادمين.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 الذين يحاربون الله ورسوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا, أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينسوا من الأرض لا يك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلم ان الله غفور رحيم يا وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أن لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا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 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِن بَعْدِ غُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ان الله غفور رحيم الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء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 فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يضروك شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقِسِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُكَ وَعِنْدَهُ مُتَوَرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِنْ ذَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَاءكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إنا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والرباليون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشو الناس واخشون ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا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 وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإيجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعرة للمتقين وليحكم أهل الإيجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون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 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم قمما واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا, جميعا. فينبعكم بما كنتم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 فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا أقسموا بالله جهدة أيمالهم إنهم لمعكم حبقت أعمالهم فأصبحوا قاسرين يا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 نا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل وما من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ملعنه الله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 وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا كثيرا منهم ماء ولكن يجب ان يكون هناك افضل من ربك وكفرا وألقينا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ يجب يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا افضل من اجل الحياه اللَّهُ كلما وَقَدْ أُونَا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ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 نزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون يا هَٰذَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تفعل فَمَا بَلَّغْتَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناس إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي القوم الكافرين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 ان نار وما يظلمون من انصار لقد كثر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم عما فلا الذين كفروا منهم عذاب أليم أ يتوبون إلى الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم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 قل أَتَعْبُدُونَ من دون الله ما لا يملك لكم ضرّا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 ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيس بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما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 للرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين وما لنا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 يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا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 أَنَوَّنَ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجَتَنِبُوهُ.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 الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن على رسولنا البلاغ المبين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 يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كثفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما, أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الألباب لعلكم تفلحون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 أنا ولو كانوا آبائهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا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 تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن الاثمين فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا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 أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواليون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء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 قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا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 أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذون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 شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت علم تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها